ان نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلميه هذه الماده والتي هي بعنوان شرح كتاب قاعده عظيمه في الفرق بين عبادات اهل الإسلام والايمان وعبادات اهل الشرك والنفاق وهو كتاب فيه ماده عظيمه النفخ قام بتأليفه شيخ الإسلام ابن تيميه ولقد قام بشرحه صديلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار والآن مع المحاضرة التاسعة والتي هي بعضوان النبو والحرك بغير الله ونترككم مع المحاضرة, ونترككم مع المحاضرة السلام عليكم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 شاء الله الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد الاخوه الكرام نبدا في مساله هذه المساله تختص بالقسمه ومساله اخرى تختص بالنذر النذر عباده او ليس بعباده عباده ما الدليل طبعا انا مش بصادر بالكلام عن الناس لكن انا اريد مساله متعلقه بسد الذرائع التي بيناها قبل ذلك بان ان الاسلام سد ذرائع الشرك وعمر وابو بكر واصحاب رسول الله لا قالت اني ان لك ما في وطني طب ايش الدلاله في ماشي ايش وجه الدلاله من الاولى ومن الثانيه كفاء عليك الايات بس انا وجه الدلاله ابو ايوب ها طب وين وجه فين الدلاله فيه وين وجه الدلاله من الايه الاولى انا خاطب طلبه علم ما خاطب عامه من العوام وين وجه الدلاله ان الناس العباده من الايه الاولى اني نظرت لك ما في بطني محرره ابعدت النجع أقيم مع أنه ممكن أجامنا تقول لك إذابة شديده لكن عندما ننطيج النظر ليس هذا هو سأل من الآية ها وماذا هو جدا ده؟ كأنها قالت نظرته هاتوا بقى قالت فتقبل مني ماذا قال؟ فتقبلها ربها بقبول حسن فأي نحسن فأي قوية جدا على, إيه؟ على أن الله لما تقبل منها النجل دل على أن النذر إيش؟ عبادة الله تقبلوا منها هي نظرة لله تعبك لله بنذر بنتي اصلا تقول النذر الله فرض مقصود نظرت وهذا النذر وهذا النذر تقبله الله جدا في علاه فدل على أن النذر مقبول عند الله فهو عبادة يوفون بالنذر ويصفون يوما كان شره يوفون بالنذر والله جل وعلا في سياق الآية كان يمدح هو المدح دلال عليه على محبة هذه العبادة وأنها عبادة لله ذا في فعلة أقول من نظر أن يزور قبر النبي أو قبر إبراهيم أو قبر موسى هل يوسف بندري أم لا أنا قلت لست بصدد النذر أو الكلام عن النذر تفصيلا لكن هذه مسألة متعلقة بسد الزراقع هل يجوز السفر أو النذر يعني امراه نظرت قالت نظرت لله ان شفا الله مريضي لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت قبر ابراهيم فهل هذا النذر يوفى به ام لا يوفى به وقد قال الله تعالى يوفون بالنذر فيجب على الانسان اذا نظر نذرا ان يوفى بهذا النذر فهل يجب عليه ان يوفى بهذا النذر الان ام لا يجب عليه ان يوفى بهذا النذر صراحه دور الخيانه قبل ما تجشي الدور الاولاني حسنا نعم، نعم اذا نظرت ان تذهب الى المدينه او زياره المدينه صح لها ذلك اما اذا نظرت الى زياره القبر فننظر محل هذا النذر. هل هو طاعه او هو معصية لان عندي تحصيل علمي اصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر ان يطيع الله فمن نظر ان يعصي الله فننظر نحل النزل هذا هل هو في المعصية بجانب المعصية ام في جانب الطاعة فيأتي لنا الجواب جليا هل زيارة القبر وشد الرحل للقبر هل هو طاعه ام هو معصية معصية ما الدليل على إنه معصية لا انا عايز النذر ان يشد الرحل ان يسافر إيش هو؟ قال لا تشد الرحال الا اذا لا تشد الرحال الى قبر ولا الى مكان يعظم الا ثلاثة مساجد فنقول له لو نظر للقبر فقط دون المسجد هذا قد عصى الله ورسوله وقد وقع في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لشد الرحال الى غير هذه الثلاثه فتكون فتكون معصية، فإن كانت معصية فهو في الجانب الآخر. من نظر أن يطيع الله فليطيع، ومن نظر الآن أن يعصي الله فلا. يبقى إذن لا يجوز السفر إلى زياره القبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أيضا سبب لزريعه لأنه بالنذ إلى الذهاب قبل النبي فيه غلو. في النبي وتعظيم بالسلام فوق قدر النبي صلى الله عليه وسلم يمكن إلى الربوية كما بينا ذلك مرارا هذه المسألة من أعوض المتائل وجمهور الفقهاء يقولون يجوز النذر بالسفر إلى المدينة طيب يجوز النذر بالسفر إلى المدينة هل يضحف هذا الأمر إلى جارة القبر ولا ما يضحف؟ طب كيف نوجه قول جمهور الفقهاء وهم يقولون ويجوز للناظر أن ينظر أن يذهب إلى المدينة يسافر إلى المدينة هذا نمو البقاء حيث أن هذا الكلام قالوا لهم أن ينظروا ذلك وواجب عليهم الوخاء بهذا الناظر لئي بسيء تقصيل نقول النظر أن يذهب إلى المدينة ليزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ذلك وليز له الإيمان يعني أنه قال شد الرحلة إلا له. وهو ذهب إلى المدينة للمسجد الحرام اما إذا قال نظرت ان اذهب الى المدينه ليزور قباء او يزور البقيه أو يزور شهداء احد أو يزور قبر الرسول نقول له لا تبغي بنذرك يحرم عليك ثم اختلف الفقهاء بعد هذه المساله هل عليك كفاره في هذا النذر ام لا وجمهور العلماء يرون أنه لا كفار لأن معصية الله الذي في علام لا يفه بها ولا يطارب بالوفاء بها وأيضا لا كفارة عليه والحنابلة يرون بأن عليه كفار يعني من نظر أن يعصي الله فلا يعطيه وعليه كفارة يمين لأنه منذل النظرة منذرة اليمين وستدل بحديث عن عزيزي من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعطي وكفارته كفارة يمين هذه مجملة هل كفارته كفارة يمين على النذر اللي هو في الطاعة ولم يستطع ان يأتي بهذا النذر يعني فيما لا يستطيع ابن آدم. فعليه الكفارة ولا ايضا في نذر المعصية فطراحة قبل الجمهور قوي جدا وان كان ظاهر الحديث مع الحنبلة لكن الجمهور عندهم وقائع احوال ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة او جاءه رجل فقال ان امي نظرت أن تمشي الحج فقال تمشي وإيه وترك ولم يامرها أن تكبر عن نجرها قال تمشي وتركب والرجل الذي قام في الشمس يعني في الشمس ونصف الظل وقام صائما لا يتكلم فقال مروه فليتكلم وليستظل لما أمره بذلك لم يأمره بإيشه بكفارة فإذا لال على أن الكفارة لا تصاحب النذر في المعطية لأن رجل يوقف في الشمس وضبه نبته فهذه معطية فأمره سلم أن يستضيق وأيضا إن كان تاكتا فهذه معطية فأمره أن يفعل ذلك وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة وقت البيان أنه لا كفارة فإما أن نقول هذه الأحوال صرفت قوله السلم وكفارته كفارة كمين صرفتها من الوجوب إلى الاستحباب وإذا وفرت أو اطرفتها من الوجوب إلى الاستحباب فنقول منتحب أن يكفر وإلا فليس عليه كفارة يمين إذا فالذي نظر لزيارة قبر من سنة فقد نظر نظر معصية فلا وفاء عليه ويستحب له أن يكفر عن ذلك تنزيلا للنزل منزلة اليمين كفارة اليمين أن يضعن عشرة مساكين فإن لم يكن من أصحاب المال أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات هذا هو الأفضل أو متفرقات هذه هي المسألة الأولى المسألة الثانية التي يتعرض لها شيخ الإسلام السميع الحلف بغير الله هذه المسألة مسألة عويصة مسألة الحلف بغير الله هل هي تجوز أن نقول القسم قسمان قسم للخالق وقسم للمخلوق وقسم الخالق يجوز أن يقسم الله الذي يولاك بما شاء من خلقه لأن خلق الله دلاله على عظمة الخالق سبحانه وتعالى فقد أقسم الله بالسماء وبالارض وبالنجوم وأقسم بأنبياء أو أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى والسماء والصالح وما أدراك ما الصالح وقال الله دل في علاه والنجم وما هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وأيضا أقسم الله دلال يوم الثيامة فلا أصلم في يوم الثيامة وأيضا أقسم بالشمس قال والشمس وضحاها والصمر إذا سلاح والنهار اذا جلاء والليل اذا علا واقسم الله جل في علاه بالجبل أقسم بالجمل صح قال والطور والطور وكتاب المنثور في ركن منشور واقسم الله جل في علاه بعمر نبينا الله سلم ولم يقسم الله جل في علاه بعمر احد من انبيائه الا بعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمرك إنهم في سفرتهم يعممون أقسم بعمر الله سلم تعظيما لعمر الله لأن الدنيا كلها اشرقت بشمس إسلام الذي أجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فالقسم من الله للافعلاء يقسم بمشاء ليس يسأل عما يفعل وهم يسالون وان القسم من المخلوق فحرج الله عليه أن يقسم باحد غير الله للافعلاء لأن القسم معناه تعظيم المقسم به على شيء يؤكده صاحبه نقول القسم شرعا هو تاكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص اما بالباء او التاء او الواو لان دي حرب القسم ان تقول بالله وتالله والله فادي معنى القسم شرعا فالقسم اذا كان هو توكيد الحكم بذكر معظم فلا معظم فوق عظمه رب الذي علاف على المرء ان يعظم الله الذي علاف بالقسم والقسم بغير الله شيء وهذا الشرك هذا هو شئت اكبر او أصغر هذا الذي كانوا يبينون الان في الدقائق المعدوده اقول النبي صلى الله عليه وسلم بين أن... القسم غير الله شرك قال من حلف بغير الله فقد اشرق وفي رواية.. قال من حلف بغير الله فقد كفر واد الحاكم وغيره فقد كفر فقد اشرق فقد كفر وهذا الشيء في اصل الشرك هو طيب وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع عمر وهو يحلف بابي فقال له ان كان حالفا فحي بح الله او لا تحلفه بآبائكم ولذلك عمر قال والله ما ذكرت ذلك آثرا ولا ذاكرا ما معنى كلام عمر لما قال النسلم كان عمر يحلف بابيه وكانت الجاهليه تفعل ذلك عظيما للآباء فقال النسلم منتهرا ذاجرا عمر لا تحلفوا بابائكم من كان حلفا فليحلف بالله فقال عمر منذ ان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ما ذكرت هذا ذاكرا ولا آثرا ما معنى هذه الكلمات جيد لكن فيها تقولين ثاني جيد كلام جيد ها طيب ذاكرا يعني لم يذكر أنه أكثر بغير الله ولا. ولا اثرا يعني لم يؤثر عن غيره القسم يعني ما بيحكيش عن غيره أنه كان يقول ولات والعزة لا ما يقص هذا ولا يذكره قال والله ما ذكرت ذلك ذاكرا ولا اثرا لتعظيم منذرة القسم وبالطهيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه قال لان احلف بالله كاذبا خير لي من ان احلف بغير الله صادقا بالله كاذبا تعتبر تعتبر معصيه كبيره ولكن الحلف بغير الله يعتبر شر فبالاذا الشرك أكبر من الكبيرة وهذا صحيح الشرك اكبر من الكبير انه قال ان احلف بالله كاذبا وهذه معصيه ليست بهينه ما لكم لا ترجون لا قارة وقال خير لي من أن أحرك بغير الله صادقا أن الحال بغير الله شرك ولذلك كان عباس يفسر بالقول الله تعالى ما لكم نترضون لك لا رقارة قال يقول أحدهم وحياتي وحياتك وهذه فيها دلالة عن القسم بغير الله من الشرك والشرك من الكبائر هذا القسم هل هو شرك جاء الشرك أو الكفر تنثيرا لا معرفا فهذه تدل على الشرك الأصدر تكون أطف الشرك الأصدر إلا ما يدل الدليل على الشرك الأكبر واذا جاء معرفا جاء على الشرك الأكبر ما لم تدل على الشرك الاكبر فقوله صلى الله عليه وسلم بين المرء والكفر او الشرك ترك الصلاه فهنا الكفر او الشرك ده معرف ولا منكر معرف يكون الأصل فيه هو الكفر الأكبر والشرك الاكبر اما قوله صلى الله من, من حلف بغير الله فقد اشرك أو كفر هذا معرف ولا منكر ايباي اذا الاصل فيه انه كفر أصغر وهذا الراجح الصحيح أن القطن غير الله شرك أصغر ده الأصل فيه ولو دلالات تبين أنه شرك أصغر لأننا السلام جعل له كفار والشرك الأكبر ليس له كفار إلا أن يتوب منه ويعود إلى الإسلام ولذلك قالنا صلى من قال لأخي كما في سنة عبدالعود هو أصل في الصحيح من قال لأخي تعالى له قامرة يعني المقامرة من قال لأخي تعالى له قامرة فليتصدق ومن حلف بالله والعزة فليقل لا اله الا الله كفاره ذلك ان يقول لا اله الا الله و ايضا القدم غير الله ذريعه للشرك الاكبر لانه وسيله الى تعظيم المحلوف به ومتى يكون شرك الاكبر اذا اعتاق في المهتم لي ما لا يعتقد إلا في الله كاغولات الصفية الذين يعني يظهر هنا محل التعظيم لغير الله جدا في الله كاغولات إذا قلت له احلف بالله على مساء الشباب حلبه بالله كأنه لا يخشى وكأنه لا يعتقد بأن الله قادر على أن يخرس لسانه أو أن يقطع دابره أو أن يغذيه في نفسه حلف بالله كذبا ثم إذا قيل له احلف بالبدوي على هذه المسألة ارتجبت وافتعدت في ولم يفعل ذلك فأنه يعتقد بأن البدوي يقدر أن يضره بقصة منه كذبات فهذه فيها دلالة واضحة عن أنه اعتقد في البدوي ما لا يعتقد إلا في الله فينتقل من شكل أصغر إلى شكل أكبر آه نعم نعم استمد ويكون الظاهر مرتبط بالفصل آه نعم وهذا قول جيد جدا وهذا صحيح لأنه اذا فعل ذلك دل بفعل الظاهر أنه لم يعظم الله في الباطن فاخذناه بالظاهر وبالباطن وهذا صحيح راج قوي قوي جدا فإنه لما أقسم بالبدع خاف أن يقسم بالبدع وتغافل وقاقسم بالله جل في علاه كأنه لم يعظم الله حق تعظيمه وعظم البدع فوق تعظيم الله جل في علاه ونستدل على ذلك أنه اعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله وهذه فيها دلالة واضحة على أن الظاهر يتطبط بالباطن إذا الشرك أو القسم غير الله شرك أكبر وشرك أجر الأصل فيه أنه شرك أجر لا يجيس بحل من و والعارض أن يكون شركا أكبر وهذه بالدلالة وبالقرائم اذا قلنا بذلك فهناك إشكال لابد من حله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه العربي فقال يا محمد آه الله بعثك قال الله بعثني قال آه الله افترض علينا حق التراث يوم الليل اخر هذا الحديث فقال له والله لا ازيد على ذلك ولا انقذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افلح, أفلح وابيه والواوي واوي عطف ولا واوي عطف افلح وابيه ان شاء الله اطلبوا وابو ماله عشان يكون الله عطفي يعني مو افلح هي والقسم انا لا اريد حل هذا الاشكال افلح وابيه ان ام نقول يقول من حرم غير الله أشرف اشرف وان ام سلم يقول افلح وابيه كانه فنريد حل هذا الاشكال الاشكال الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوه بطعام من الرقى غير الشرعيه وجاءه رجل بطعام من رقيه شرعيه قال كل فلعمري لمن أكله برقية حلال او كما قال الإنسان يعني كل فلعمري هنا الشاهد فنسن نقسم بيش هنا بعمره وقسم بالحياة حرام إحنا قلنا بنعماتي كل النبي يقسم يقوله حياة وحياة أمه وحياته أبيه هذا كله يجوز فهنا الإنسان يقول فلعمري فأقسم بعمره فكيف الإجابة على هذه الشلات هذه سليمة مع خالد سؤال قادم إن شاء الله.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 ورحمة الله وبركاته